أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وَجَعَلنا آيَةً نَهْرِمٌ بَصِيرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل, لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما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 وما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسطة ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة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 وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك واذ هم نجوا.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 اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مرة فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالثَّم إِلَّا قَلِيلًا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد لحمدنا إياك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 طالعنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر اعمالنا في هذا الشهر الكريم اللهم أكما تفضلت علينا ببلوغنا شهر رمضان فتفضل علينا بقبول أعمالنا يا رحمن اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من رمضان وتجاوز عن الخلل والنقصان واجبر أعمالنا يا رحيم يا رحمن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 يا من بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير نسألك اللهم ونحن واقفون بين يديك وقفنا بين يديك خاضعين ورفعنا إليك أكفنا راجين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق اتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنك أنت الغفور الرحيم يا حنان يا منان يا سميع الدعاء يا جواد يا كريم يا سميع يا بصير يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم ما في ضمائرنا نسألك اللهم أن تدع لنا ذنبا إلا غفر ولا هم إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا ميتا إلا رحمته. ولا غائبا إلا لأهله سالما رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا واعنتنا على قضائها بكرمك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين